موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن إلا عن يغفر لهم ولا ياهم سبيلا، بشري المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتهذرون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أياتن العزة فإن زت لله جميعاً وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويسهَذَو بها فلا تقعدوا معهم حتى يخطو في حديث غيره إنهم إذا مثلهم إن الله جامع النافقين والكافرين في جهنم دميعا الذين اتربصون بكم فإن كان لكم من الله قالوا ألن نكن معكم وإن قالوا ألم نستحرك عليكم ونناكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اِذَا مَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُعَاظُونَهَا وَلَنَا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبين بَيْنَ ذَلِكَ لَا ومن يغقل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخنصوا دينهم لله فأولا فسوف يبت الله المؤمنين أجر عظيم ما يفعل الله عذابكم إن شكرتم و